وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا د وجناك هالكين لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا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 ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن الرسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتفبحوه بكرة وأطيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما